طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين إن شئت نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدّث إلا استم إلا كانوا عنهم عريضين فقد كذبوا فسيأتيهم آباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لهاية وما كان أكثرهم مؤمنين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 أن يكذبون ويطيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بِآيَاتِنَا إِنَّمَا عَلَكُمْ مُسْتَمِعُونَ قَالَ كَلا فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّمَا عَلَكُمْ مُسْتَمِعُونَ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 التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضال نِن منكم لما خفتكم خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عبدت بَنِي إِسْرَائِيلَ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 ثَمَنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنِّي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 قيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ طَالُونَ لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الظالبون فألقى موسى عصاه تَلْقَفُ مَا يَخْفُونَ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ أَمْ لَنَا لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِن الذي علمكم السحرة فلا سوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم أجمعين قالوا لا طير قالوا لا طير إن إلى ربنا متقربون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 شذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقى منها كريم كذلك وأورثناها اتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا قال كلا سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فلقط فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فلقط فكان كل فرقك الطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومنعه أجمعين ثم أقرقنا الآخرين إن في ذلك لا آية إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم No, عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصلاما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا لها عاكفين قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون عنه وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدول لي فإنهم عدول لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي هو يميتني ثم يحيين والذي اطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين لي لسان صدقا في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالحين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ان اتى الله بقلب سليم واذلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاويين وقيل لهم اينما كنتم تعبدون انتم وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون فكبكبوا فيها هم والغاوون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 لا يغوى ما كان اكثرهم مؤمنين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 وَنَجِّنِي وَمَن مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَجِيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ في الفلك المشكور، فأجينا هو ممّعه في الفلك المشكور، ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالعَزِيزُ الرَّحيمُ. كذبت عاد للمرسلين إذ طال لهم أخوهم هود، ألا تتقون؟ كذبت عاد للمرسلين إذ طال لهم أخوهم هود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 كذبت ثمود المرسلين اطال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجير إن أجير إلا على رب العالمين أتتركون في ما هناء أمين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحي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 ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرك ولكم شرك يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثره مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين نعبد الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتحتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لن إن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القارين oleh ini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 العزيز الرحيم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 تقول الذي خلقكم والجبيل تالأولين طالوه إنما طالوه إنما أتبشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسف من السماء كنتم من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكتبوه فأخذهم عذاب يوم الظلمة إنه ك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 ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغن عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا وما أهلكنا من قرية إلا لها مذرون ذكر وما كنا ضارمين وما تنزلت به الشياطين وما يبقي لهم وما يستطيعون إن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 والشعراء يتبعهم الراون ألم تر أنهم في كل وادي يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين كفه أيام وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَامٌ قَلْبِياً قَلِبُونَ